زينا بسنيني وانت ضيعاني ونت ضيعاني زينا بسنيني زينا بسنيني وانت ضيعاني زينا بسنيني عيب بعق باذكر دربي دوّنط يا اخويا عيني انت يا شمعة سنين ورفعة الدروس زيادة تسنيني وانت ضيع عيني زيادة تسنيني وانت ضيع عيني وانت ضيع عيني مرعبا مرعبا كافل بيك يكتمل عز ودالي بهشوافي عمري يهدي يا اللي بيك انشغل بالي خويا يا القوهك هو حبك انت الروح حلو وهو الانفاس خويا يا القوهك هو حبك انت الروح حلو وهو الانفاس عيدك عباس دوم زينى باله ونور دربي قمر عقبا دول المنتج المنفذ لهذا العمل مؤسسة الخليجة الإسلامية بإدارة بشار الساعده ومؤسسة بنت الهدى الاسلاميه باداره ران حسين صحه اغذي لا يئون والعمر على الكرار واستغفر باسمك يا لبو يا بس وياك هو بس وياك هو واعتذر انا لك زينب فداي اقطع اقطع لو اعتذر لو قل عطائي انا لك زينب باش جا مزي نور وإنت يا قلبي انت بتناجي يا شمس نذيه هو اللي منور يا شمس نذيه هو اللي منور زمان واحلى من الشمس نور الشمس غارت من ضهور وجهك القمر من الشمس الشمس غارت من ضهور وجهك القمر يا مرعطاش يا دولت يا يا لو بحال لحظه لو انت تكيد حطميني نجبال لو على المحن صبرتي حطميني نجبال لو على والله من ذكر اسمك ياخذ من عيون صبرتن طيل الناس والله من يذكر اسمك ياخذ من عيون صبرتن طيل عبد بس قرب زينب ونور دربي تمر عقاب دولك يا اخويا عيني انت يا شمعه سنيني وانت وانت ضيعيني وانت, ضيعيني وانت ضيعيني الكمر عباس الكمر عباس انا بسنيني من كلمات واداء الرادود الحسيني وسام حيدر الكناني الهندسه الصوتية والمكساج ابو عادل الركابي التوزيع عامر الطائي التصوير والمونتاج مرتضى الزهاري